رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون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 الجان ان خلقناه من قبل من نار السموم واذا قال ربك للملائكه اني خالق بشر اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون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 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إن منكم وجنون قالوا لا توجل إن نبشرك بغنام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبير فبما تبشرون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 إلا آل نوط إن لم نجؤهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون ما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقدينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء قطعوم مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها أولئك ضيف فلا تفضحون فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا ننهك عن العالمين قال هؤلاء في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطارنا عليهم وأمطارنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لبسبيل للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آيات